مؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم. قابط وصابر ياهما مقرئ علات دنيا السلم. هذا زمان العديات إلى العذاب فإلى اللهم. قابط وصابر ياهما مقرئ دنيا السلام. هذا زمان العاديات إلى العدا فإلى الأمام نعم الشهادة فانتشق عطر الهدى بالالتحام وبغي الحياة كريمة وادعس على الموت الزؤاد تلقى الجنان قد انطوات تحت البيان وهو الحسان تبغي في رضوسها على مقاما تلقى الجنان قد انطوت تحت البياض والحسان تبغي الشهاده طالباً دوسها الأعلى مقارن غابط وصابر يا همام وقرأ على الدنيا السلام هذا زمان العاديات إلى العداف إلى الأمام غابط وصابر يا همام وقرأ على الدنيا السلام هذا زمال العاديات إلى العدا فإلى الأمى فعلى دمائك قد سمت دنيا وقد حنم الأناب فانهض بنا نحو العدى فقلوبنا هم الآبرا إن الحياة هي الشهادة فاغتنمها ياهما يحيا بها الجريح وتنجني سجف الظل إن الحياة هي الشهادة فغت نمها يوما يحيا بها الدين الجريح وتنجني سجف الظل وصابر يا همام على الدنيا السلم هذا زمان العاديات إلى العدا فإلى الأمم رابط وصابر يا همام وقرأ على الدنيا السلام هذا زمان العاديات إلى العدا فإلى الأمم يا حامل الروايات سودا قد علت فوق الركام شمخت بختم محمد طوبى لكم دار السلام جسموا بغاية أحمد أجناد الهدى نحو الأمم نسمو ربعاية أحمد نعلو بها فوق rallمة متوحدين نرص أجناد الهدى نحو الأمم نسمو بغاية أحمد نعلو بها فوق rallمة مؤخد ربعاية نرص أجناد الهدى نحو الأمام نسمو